فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين باياتنا يؤمنون هذا دعاء موسى عليه الصلاه والسلام على جبل الطور عندما, عندما عبد القوم العجل فاختار موسى يعني من بني اسرائيل سبعين من خيارها وذهب للجبل للميقات ليطلب التوبه لمن عبدوا العجل وندموا وسووا وسقط في ايديهم وروا انهم قد ضلوا قالوا لئلا يهدينا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين المقصود اختار في هذا فكان من دعائه قوله واكسب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك وهذا شبيه بالدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله في القران ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكتب لنا في هذه الدنيا حسنه شو الحسنه في الدنيا نجيب لنا في الدنيا اكبر حسنه في الدنيا هو التوفيق الى التوحيد الايمان والعمل الصالح هذه من اعلى الحسنات ثم الزوجه الصالحه الولد الصالح ها لقمه الحلال المال الحلال هذا من حسنات الدنيا ولا لا العافيه من حسنات الدنيا ها الرزق من حسنات الدنيا يعني سبحان الله من حسنات الدنيا من جميلة الطمأنينة والراحة النفسية هذا من حسنات الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أيوة. وفي الآخرة حسنة يقول يا ربي وفي الآخرة اغفر لنا ذنوبنا وادخلنا جنتك ها؟ واسكننا في جوارك ومتسعنا بالنظر إلى وجهك وارض عنا يا رب هذه حسناتي حسن أصل هذا هو الفوز هذا هو النجاح هذا هو الفلاح وكتب لنا في وإن بغيت طوب أن يكون هذا مكتوبا لأن الكتاب صلى الله عليه وسلم لا شمعة أبداً لا شمعة سبحان الله وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ثم الناهدنا إليك يعني من الناس مو يهود سمو يهودي دين قلهم إن هدنا إرجعنا وسبنا يا رب وندمنا على مفرة منا ان هدنا إليه سب يهود من هذا وقيل إن سب يهود للتهادي إنهم عند قراءة التوراه يساهدونها هكذا ولذلك كان بعض يعني يعني الفقهاء في في في الأندلس في الأندلس كانوا عند اذا قرأوا الأولاد ناه الأولاد هكذا وراء الولد يساهد هكذا يضربونه ليش لأن هذا من فعل يهود هكذا فالطرطوشي رحمه الله في عنده كتاب البدع فذكر من جمله البدع التهادي التهادي هكذا في قراءه القران ايه. وسبحان الله عند الان الان حسن حكاه عند المكمه هذه الحقامات الباقي والطوريزه هكذا قولهم انه هذا حكى قول هذا حكاه ابن كثير في التفسير انه هدنا اليك قال عذابي فالله عز وجل عنده ما ساب سبحانه لأنه لما طلبوا لاختار السبعين السبعين الذين اختارهم ها وكلم الله موسى ها وكلم الله موسى ها في شانهم وانه انه غفر لهم وانه كاد الى خير لكن في الاخر طلبوا الرؤيا طلبوا قالوا ها قالوا يعني لا بد ان ينظروا الى الله عز وجل ها قالوا أرنا قال الله جاهرا فأخذوا الساعها ومنذر لكن أحياءهم الله, الله في موسى عليه السلام أحياءهم الله لا إله إلا قالوا يا ربي هذا موافق يا هذا يتهمون اليهود يتهمونني وأن الأسيسهم لحد فيهم ليه هنا فيا ربي أحيهم فأحياءهم الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة البقرة أحياءهم الله بعد أنماه ماتوا المهم الله عز وجل كان من جملة الجواب ل ل لموسى عليه السلام قال عذاب يؤصيب به من أشياء عذابي يؤصيب به من مشي رسول الله صل الله عليه وسلم ينزل عذابه بمشي بمشي ورحمة وسعة قدير فرحمة ورحمة وعذاب وعذاب, وعذاب يؤصيب به من أشياء ولكن مشي رسول الله صل الله لكن سبحانه شأن هذا مشي يضل من يشاء ويهدي من يشاء الإذلال والهداية كلهم بيدي الله ولكن من حكمة الله أنه لا يضل المفسدين كذا. كما أنه لا يعذب الطائعين من حكمة الله ومن ورحمة الله نعذب من يعلم يعذب من الاستحف الحجاب يعذب الظالمين يعذب المجرمين يعذب الكافرين أما يعذب المؤمنين لا هذا من رحمة كما أنه لا يضل الا الظالمين ان الله لا يهدي من هو الكاذب والكفار ان الله لا يهدي من هو مسرف مرصع من الذي يهدي الله الجهل ما الذي يطلب هداية والذين جاهدوا فينا لا نهدي أنه يسكول لله يهدي بقى... أنت بقصك هداية لا يهدي لمن تطلع إلى الهداية لمن تحرك على الهداية لمن أراد أن يكون من أسباع الله ومن أصار الله ومن أحباء الله هو الذي يهديه ها. لكن من يدل يدل الظالمين يدل المجرمين فلما زاغوا فلما أزاه الله قلوبهم كذلك فكذلك هنا فالله عز وجل يعذب من يعذب الظلمة يعذب المجن والكفرة والمستطيرين يعذبهم الله ويرحم من؟ يرحم المؤمنين يرحم الصادقين يرحم المتسقين أما الكافرين يرحمهم الله لا, لا، وإن كان رحمته سبحانه هنا يقول ورحمتي وسعة كل شيء كل شيء فرق بين الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والياس والمسيحي يهودي نصراني مجوسي ملحد يعني طروسي خلاص سبحان الله سبحان كل كل يا حبط الطير ولذلك الله عز وجل قال في القرآن قال الرحمن على العرش استوى كما ان العرش شامل للكون وحيد للكون ان اعظم مخلوق في الارض اعظم مخلوق في الكون هو العرش والله سبحانه وتعالى سبحانه لا اله الا على العرش الرحمن علا فوق السعاده علي العرش عرش عند الله والله هو العرش العرش محتجب الله رب العرش فالعرش مربوط في حاجه الى الله فمن الذي يحمل هل العرش يحمل الله او الله يحمي العرش الله يحمي العرش لانه ربه هو الله اما الله ففي عليه غني عن كل شيء الله غني المطلق فهو سبحانه وتعالى الرحمن وعلى لما كان العرش أعظم مخلوق محيط كان سبحانه وتعالى السعلة عن العرش السعلة إيش على أعظم مخلوقاته بأوسع صفاته ثولة سوا السوال ما قولوا سوا الثولة لا لأنه يقضي أن المكان السولي من قبل ما كان السولي يعني. شو اللي ذي السولي من كان مهزوما ثم السولة كان كان كان, كان ايش كان يعني في هزيمة وفي خلال ثم السولة أما الله عز وجل لا. لا نقول السولة ما سولة فالإمام مالك رحمه الله لما سئل عن السولة كيف سولة قال الاستواء معلوم للعلوم كما فسره البخاري الاستواء معلوم والكيف مجهول نؤمن بأن الله السولة السولة أي على الكون لأن الله علي وهو العلي فالله سبحانه وتعالى السعلة على أعظم المخلوقات بأوسع سفاته يوسع سفاته التي شملت كل شيء. رحمة الله ثم استوى على العرش الرحمن اذا اخواني الرحمة وسعت كل شيء حتى الطير او لم يروا من الطير فوق مصافات ويقبض ما يمسكه النار الا الرحمة الا الرحمة فرحمته وسعت كل شيء تجمل الحيوانات والحشرات والوحوش وكل الكائنات الحيه بل حتى الجمادات هي تحت رحمه الله لو رحمه الله ما قام هذا الكون رحمه الله تشمل في الدنيا والاخره لكن بالنسبه الى الاخره الا المؤمنين خاصه بالمؤمنين اما الكافر لا الكافر لا في الدنيا يتمتع برحمه الله تحت بلغه الله عز وجل لكن في الاخره هي خاصه بمن بالمؤمنين ولهذا في الايه اولا ورحمتي وسعت كل شيء ويقولنا رحمتي سبقت غضبي كتب الله مئة رحمة واحدة وضعها في الدنيا بها ها؟ تعطف تعطف الدب على, على ولديها والوحوش والطير على أولادها ومفرق وزع المخلوقات وادخلت سعود السعين كلها لمن المؤمنين بقاءها اللهم اجعلنا يا ربي من رحمتي, من ربي من رحمتي. ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويتون الزكاة والذين هم لا يؤمنون اكتبها كتابة بيده سبحانه بنفسه سأكتبها لمن؟ للذين يتقون لأهل التقوى للذين يتقون من هم المتقون؟ حذف سبحانه حلف المعمول المعمور هنا بحده ليكون ليش من عمو بيذا قال يسعى ان اتو كل ما يتصق النار تصق النار وتصق النار الذي يقولوا الناس والاشاره بيتصق النار بالإيمان والعمل الصالح اتصق الشبهات اتقى الظن اتقى المحارم اتصق المحارم تكون ما الناس ما قال صلي صلي تكون عبد الناس اذا صلي تكون عابدا اذا صمت تصنع عابدا اذا ايش? يعني تصدقت تكن عابدا. اذا حجج واعتبر تكن عابدا. اذا جاهدت تكن عابدا. اذا قرأت القرآن وكنت تكن عابدا. لكن اذا تركت المعرمات تكن اعبد لنا. واعبد لنا. يعني فقس فقس كل, كل العابدين. اعبد الناس واكثر من نسعي هو الذي يتقل محكمة. اتقل المحارم تكن اعبدا. فلذلك تتقوه في المحارم سبحان الله وثم تتقى الدنيا تتقى الدنيا وتتقى النساء التقى فالرحمه لمن هي وإن كانت تقوى سبحان الله تتق وتجمل الطاعات وتجمل المعاصي تعمل الشركيات وتجمل الكفريات وتجمل النفاق والمعاصي الكبار والصغار كلها ثم ايه تقوه تقوه فالرحمة كتبها الله لمن؟ الرحمة الخالدة الدائمة في الدنيا الأخير لماذا هي؟ لأهل الثقو واتثقصوا هذي الثقو هم أهل الجنة لأن لا يدخل الجنة إلا أهل الثقو كما قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان سقيا وإن منكم إلا واردها جهنم لا وتقدر الدجرة جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حقما مقدية ومن نجي الذين تثقوا فأن تزقوا، وأفضل الناس عشاق الناس بميزان ميزان الله. مم. إن أكرمكم عند الله، ما قد أخنكم، ما قد أكثر يعني أثركم يعني أولادك، أثركم ما لا عليكم منصبة، كذا حسابا لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما قد سقيكم لا أتقاكم. خذ تنفس، خذ صو، فهذا الليكي لعب الكرة. أشوفه غيغت غد سجل الكاميرا واللي يسوع يخوز الكبّة يخوز يخوز يخوز هو يقول فأكرمكم عند الله وأعلّكم سارع وسابط فالله يريد من أن نصبحين يريد من الفوز خذوا قصب الصمت فأك فأكرمكم إن أكرمكم عند الله أستغفروا ما قال كلامكم سقراط لا يريد منا يريد وفي ذلك فليتنافس المسلم في أحكى على الجنة والنعيمها قال وفي ذلك فليتنافس المسلم يستنافس تصابق هذا نريد من الله عز فلذلك اخواني يقول فاما يقول هنا ورحمتي وسعه كل شيء فساكسبها هذه خالده دائمه فساكسبها كتابة. هل يذكر الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويودون من حق الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك اولئك الكمال اولئك الاشعار البعيده فعلوا سمروا صفروا اولئك كسب في قلوبهم الله كسب والكتاب اصلا تمحى يمحها ما لا تمحى لا ابدا ولو حاول سمحها كسب أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأن يتكذلك هؤلاء فسأكسبها ساب سلامة الحال للذين يتسقون يتسقون يعني يملوا وقايه بينهم وبين غضب الله بينهم وبين طرد الله وبين قطع السلس بالله وقايه سقيهم من من الله سقيهم من طرد الله سقيهم من مقص الله وقايه أعظم الوقاية تقيك وتحفظك وتحميك لأجل الأمن قوة أنفسكم وأهلكم نار عملوا الوقاية بينكم وبين أه أن الوقاية لأنفسكم ولهلكم بينكم وبين النار. ليش لا يكون الوقاية؟ ما الذي يقيك؟ أجل يحميك. أتساقوا. أعظم الوقاية وأعظم خلف اللباس سبحانه وتعالى لما تكلم عن لباس بريش واللباس تساقوة ولباس تساقوة ذلك خير افضل لباس وأعظم لباس يسترق هنا وهناك اللهم احفظنا من الفضيحة أعظم يعني وقايه وأعظم لباس يسترق ويقيك ويقيك من الفضيحة هو لباس تساقوة وإن كان لباس اللباس هو هذا اللباس يقينا في الدنيا لكن افضل لباس وافضل ستر اش هو يفضل. يعني السرعوراسنا اللهم السرعوراسنا يا رب وخصوصا هناك هو الذي يمسكها اذن اخي الكريم وهذا من رحمه الله هذه الوحي من رحمه الله ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها الذين يتقون ثم قال ويوزون الزكاه سبحان الله الزكاه تاخذ التقوى اين التقوى شوفوا العلماء هي تطبيق ما امر الله واجتناب ما حرم الله. هذه يتكون. تكون كذو كيف نفسك. اعمل شو يقاية بالضريقة بينك وفي عذب الله وسقطي وغضبيه والنار. ولكن بس على الزكاة. هيش لان دفع المال عديد منها. سبحان الله. هؤلاء عبدوا عبدوا الله عز وجل وفي وبأموالهم. عبادة بدنية وعبادة ايش? مانية. علاقة بينهم وبين الله علاقة في القنوة وعلاقة بينهم وبين البشرية علاقة طيبة ما شاء الله رحمة المجتمع تكافل إيه ذكروا والرحمة والعطف والحنان والشفقه يدفع المال المال شقيق الروح يقولون إذا أخذن بعث الخاص على العام ليش تامين كم من انسان يصلي كثير أم الليل ويصوم ويصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة من كل, من كل من ايام من كل شهر يعني ايام الفين ويعتمر في رمضان ويحج وقدر لكن يعطي الفلوس؟ لا يعطي الدرهم؟ لا الدرهم عليك ما يعطي فلوس يشارك في الجهاد في سبيل الله يعطي اموال من دغستان ولا ليش يعني ويبني مسجد ويعطي ويرمم ترخاز ويحفر آبار ويحفر ديون لا المال لا خليك المال الفلوس لا ارجع علي الفلوس فلذلك لما كان المال عزيز النفط ان صفيه صبر انه ها انه رجل انه مؤمن بص على مساله المال على الفلوس ولذلك الله عز وجل قدم هذا قدم هذا المعنى على الايمان ايش قال سبحانه وسبحانه وسبحان قال هنا ورحمة ووجعت كل شيء فكتب على الذين يتقون ويسون الزكاه ثم قال والذين يؤمنون بنبينا هذه مثل قال على الزورين فلقسحم العقبه وما ادراك ما العقبه فكر قبل او اطعام في يوم ذي مصلبه يسيما ذا مقربه او مسكينا ذا ضروبه ثم بعد هذا وقبل هذا كان من الذين امنوا قدم هذه الذين هو اسمه ليش? لان هذا الدين صعب. دين سبحان علو. في علو. والعلو يحتاج لقوة. قوه قوة. فلقصح قلب اقتحام للجيش الذي يدخل. يدخل المدينه يقتحم قلب اقتحام بقوة. يدخل. بجد. فهذا الدين قوة. خذوا ما اثناثوا بايش? بقوة. خذ الكتاب ايش? بقوة. بقوة جد جد. او اسمه من هكذا. اذا هكذا وبلا لا بقوه فكذلك افتتاح قال وانها عقبه ان دي صعب سبحان الله دي ثقيل ثقيل لتقيم بيتا قرانيا بيتا ايمانيا بيتا ربانيا ثقيل لتقيم مجتمعا ايمانيا مجتمعا مسلما مجتمعا ربانيا ثقيل لتقيم دوله قرانيه دوله ايمانيه دوله نبويه ثقيل يقول الله عز وجل في القرآن القرآن ثقيل إن سنرقي قول عليك قولا ثقيلا يعني تطبيقه عليك ليصير القرآن رجلا ليصير أمة ثقيلة ثقيل ثقيلة فالقرآن صحيح قال عقبة والعقبة شقة عقبة ولذلك دخبه شأن يعني نوع من شانها وقال وما ادرك ما العقبة ما هي طبيعية عقبة اود صعبة قال له ما يسلكها او ما يسلوكه. الا الابطال الا الرجال الا اصحاب اصحاب المعالي هي اللي عندهم تطلع الى الى ان يكونوا شيء عند الله يدوجه فلا سهم العقبة وما ادرك من عقبة ما في احد يبريك ما هي العقبة صعبة ما الخيبية نوع منها قد فكر ما مال فكرقبه او اطعام في يوم ذي مصلبه يوم مجاعة تطعم ايش مسكينا ذا بصربه اطعام مش... في يوم ذي ذي يتيما ذا بصربه او مسكينا ذا بصربه ثم تسبق كل اهميه قال ثم بعد هذا وقبل هذا كان من الذين امنوا فدرس ايش من ايش قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمن الذين يتسقون فكل من المتساقين فأنسى تصبح مجرد ما تصبح من المتساقين وتلبس لباس التقوى، تسجل في قائمة المتساقين وتسجل أمس في قائمة الرحمة المرحومين عند الله عز وجل الرحمة الله تحيط بك من جميع جوانبك وتصحابك في الدنيا وفي قبرك وعلى البرزخ ووقع عند الحساب وحتى تدخل على الجنة قدرتك للجنة والجنة سمح الله الرحمة ومن الذين لم يدسوا واما الذين يلدز وجوههم ففي رحمه الله كذلك اذا فسكتبوا الذين يتقون ويزون الزكاه والذين هم تخلو هنا ويزون الزكاه والذين باميات زكاه كاين زكاة. عندنا زكاه زكاه النفس وزكاه المال حتى زكاه النفس النفس خزها زكاه واغم زكاه النفس تزكيتها تزكيتها والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته بعثته كانت لأسره تزكيه النفوس يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز حي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يصل عليهم آياته يزكي ويزكيهم يزكيهم يزكيهم يزكي يزكي يربيهم يطهرهم ينميهم يرفعهم يرتدوا ملائكي لا يكونوا بشعر لا في صورة البشر ولكنهم ملائكي يعيش مع الملائكة في على, على على خط الملائكة وعلى أخلاق الملائكة يعيشون ربانيين يعيشون ها علويين يعيشون يعلو الروح على الجسد الجسد يعني الحيوانيين لا تتغلب الروح على الحيوانيين لأن الإنسان كان انسانا هل بل بل ياكل ويشرب وينام وينجح لا ليك الانسانا في تلك النفس الربانيه نفختوا فيه من روحي والروح من اين تتغذى ومن اين تنزعج؟ الجسم ينتعش من يعني طين طين من الطين اللي نمطير من الطين ما يخرج من الطين من تغذا والروح تتغذى من مصدرها من علويها من اصلها من هو ذاته ولذلك رب العزه نزل الله تغذيتها في هذا الكتاب إذا هي استوحكت ذي الترجيع إلى الكتاب إلى الكتاب منها تأخذ اوامر نواهي ارشادات يعني تربيه سبحان الله وتربيه تربيه تربيه وإذا نعمت حين بينها وبينها ومن هذه التغذيه أترها ايش؟ أترها الوحشة والطيخ والسعاس والشقاء الضيك والله الضيك وربما على الانسحاب ولذلك الأموال السعاده فيني وش بكثره الاموال في المناصب هي السعاده الا بذكر الله تطمئن القلوب ما تطمئن هذه النفوس ولا تسكن ولا يحلو لها الحياه ولا تعيش عليها الا تغذت من مصدرها ورجعت وركلت الى خالقها <تصفيق> فروا الى الله اذا يا اخوان يقول الله عز وجل ها؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا منهم منهم ما أدرم عليهم يعرفون منهم صرف طمين يعرفون أخلاقه ومدخله ومخرجه وأصله وبصله كل يارجونهم لقد من الله على المؤمنين يأتلو عليهم اياته ويزكيهم بايش بيسكي الآيات يزكيهم تزكيه والتذكية فيها معنى معنى التطهير والسنوية يطهرهم من الانجاز والانجاز والانذال من رعاس والتفريات والشركيات ثم يعليهم بيس الاخلاق الفاضله بالارشادات النيهره بالايمان والعمل الصالح يعلون ها يعلون ترسم يعلون يسمو بس فوق ارضين كده طيب قال سميها زكاه لانها تنمي المجتمع وتنمي روح الإنسان بال... بالبذل والعطاء والصخاف أخلاق فاضلة وثم اتهره من ال... ها من من يعني من الشح والبخل وحب المال فالمؤمن يتعالى له ليه يريد ما عند الله. من المال, ايه؟ باع يوم باع وبع المال وبع نفسه وبع ان يكون لله. المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا من الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون لك. المكان الذي يكون هذا المكان الذي هذا كل شيء يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي نقيل هذا المكان الذي منطروا نحن الإقالة ولا يرأتون بس منه مجموعة خلاص بعنا مع الله باشون شعطهم الجنة والعيمة إن الله اشترى من المؤمنين شو اشترى منهم دورهم تنكاتهم شركاتهم موديلاتهم ها رصيدة يعني الارصيدة ارصيداتهم لا اشترى منهم انفسهم واموالهم بيش يا ربي قال بأن لهم الجنة أشتهى من يقدمه قال يقاسلون في سبيل الله بأنفسهم واموالهم فيقسلون ويقسلون وهذا وعد وعد أبرمه الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه قال وعد الله الوعد مضى في السورات في سائر الكتب جميع الكتب قديمها خلاص إذن أنت يا أخي المؤمن إلا كنت صادقا في إيمانك مع ربك نفسك ومالك وحياتك كلها لربك عد عد سلم الصفقة لسيدي فوين صدر ينصدر, ينصدر النداء عندما يسمع النداء بدأ الجهاد يقول لبيك الله فلبيك لأنه يسلم أسلم أدرجنا هذا المدرج عنا للسعداد بالله عليكم واش عندنا هذا الاستعداد اذا ما زلنا نقسيم ما تم ايماننا هي. اذن يقول الله عز وجل ورحمتي وسعه كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه مقال والذين هم باياتنا يؤمنون كل الايات التي نزلت من الله يؤمنون بها سواء الايات التي نزلت في الكتب السابقه وان كان حرث نحن نؤمن بان الكتب نزلت حج حجه على على البحير. الله قبل حجه على على العالمين في القديم والحديث ونؤمن بهذه الايات الايات التنزيليه والايات التاونيه لنا عندنا عباره عن ايات كذا لنا ان في السماوات والارض لايات لايات وفي الارض ايات وانتم ايضا اكوام كل واحد منكم يحمل ملايين ملايين من الايات انت اعظم دليل على الله وعلى عظمته وعلى رحمته وعلى كماله وعلى وعلى كل الصفات تتجلى سبحان الله كل صفات تتجلى في مخلوقاته. فالله يعرف ويعلم بيش رب الاصرع تدل على الصالح كذلك اتقان السمعه يدل على مهاره الصانعه ان صحت العباره ان المهارات من الله إذا وجل لان الصفات توقيفيه لا نقول على الله ما لم يقل سبحانه اذا اخواني يقول والذين هم باياتنا يؤمنون كل الايات التي انزلها الله عرفناها وما عرفناها اجمالا وتفصيلا ما عرفناه تفصيلا ومن به واجمالا ومن به ما رايناه من الايات الكونيه نؤمن به كل الايات في السماوات آيات، وفي الأرض آيات، في ايات آيات، وفي الاشجار آيات، وإنسى آيات، كل من آيات آيات تدل على الله وعلى وجوده وعلى مصيره هل يقولون والذين هم بآياتنا يؤمنون يؤمنون يؤمنون المؤمن مؤدعائي شعار قول بذيشان كثير من قالوا آمنا بأفواههم بل انسون قلوب لا الايمان العملي الايمان الحياتي الايمان الحركي الايمان يتجلى في كل شيء فيه في نظرك في سمعك، في كلامك في مشيك، في بيتك في بنتك في زوجتك في سيارتك، في جريدتك في, في شريطك في كل شيء نرى الايمان اما خلاص انت في شيئا premise قال ايمان في القلب Executive ما فيه. ما في ايمان في القلب لا لو كان في قلبك رده على جوانعك خلاص ليس اللي جب القرآن الإيمان البصري ليس الإيمان بتسمعني ولا بتصحلي وإنما الإيمان ما وقر في القلب إزاي وصدقه الدليل لا بد من وصدقه العمل إذا رأيت العمل نقوله إن الإيمان إذا ما في عمل ما في إيمان خلاص أيوة ولذلك تجد في القرآن آملوا الذين آمنوا وعملوا وعملوا وعملوا جاملو الصالحات ثمرات الإيمان ما هي العمل صالح ما في عمل صالح ما في ثمرات تبغي زين ما ما تليد؟ شجرة ما تثمر؟ تبغي في ما في تبغي زين من لا ظل لا لا, لا ثمر أشهد شجرة النار حرقهم شجرة عبيها الفرع خلاص نسأل الله العافية إذن يا إخوان جزاكم الله خيرا فالله عز وجل يقول ها؟ والذين هم بآيتنا يؤمنون ولذلك عقبها بقوله من هم هؤلاء قال الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون قضيه الاتباع إذا ما في اتباع هذا الميزان اذا ما في اتباع نفس في الايمان اول صفه اتباع فاهم تتبعوا ما انزل اليكم الرب تتبعوا ولا تتبعوا من دون هدينا ما الذي يتبع هو الله اما غير الله لا يتبع ولذلك في الآية الأخرى ذلك بأن الذين كفروا زين سبعوا الباطل وإذ الذين آذروا سبعوا الحق الحق شو حق النبي حق والقرآن حق وحي الله حق سبعوا الحق مين مصدر هذا الحق مين من ربهم ممن رباه ربى اجسامهم وربى أرواحهم وأنزل لهم كتابا ثربوي وأرسل لهم رسولا مربيا اثر المربي من هو اذا تربيت على كيفك انسان على منهاج غير بهاج الله قاتل لا من بالله فالمربي لا هو الله رب جسمك فقط لا خلاص رب لا من الجسم ورب روحك فالكتاب هو الكتاب التربوي هو هذا الكتاب معبي عليه تربى اما ان تربى عليه خلاص ما ربينا أنفس افرادا وأسراً وجماعة وأم إذا لم نسه رب على هذه المائده مائدة السماء ما نحن بمؤمنين اذا يا إخوان سبحان الله وفي الآية الأخرى يقول سبحانه ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه إلى فرعون وملائه روسى موسى أنصى الله إلى فرعون وملائه قل فاتسبعوا ها؟ لا ليش كفروا قد سبعوا اتبعوا قضية التبع، اتبعوا أمر القرآن، بيننا تبعوا. العالم كله ضد القرآن، تبع القرآن حتى الأمم اللي سدّين مناه في القرآن هي متركلة للقرآن، ما تتبع القرآن. اتؤمن بالقرآن كذي. هذا. قال: وقال الذين الصدقفوا للذين استكبروا لم في جهنم. ليتخذوا جهنم. قد إن كنا لكم صراعة. <تصفيق> سبحان الله إنا كنا لكم سبع عدد في الآية سبحانك، الله فمن اتسبع هدايا سبع ما قال آمن بهدايا سبع كان نصفا من هذا القرآن مصحف يمثين كما كان رسول الله كان مصحفا يمثين واصحابه رسول الله كانوا طبعاً مصاحف باي من الأوراق. سبحان الله مصاحف كان صحابه رسول الله هاكذا ايه اخوان اما انا كله ضايا اذا قد يتلسي باهي اخوان قال الذين يتبعون الرسول يتبعونه باعتباره رسولا هيش رسول لانه كين امور يفعلها الرسول صلى الله عليه هي من طبيعة الطبيعة البشرية ها قد سبعه فيها قال ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي صلى فيها في صلى تفق ان صلى عليه الصلاة والسلام في تحت الشجرة ففي اهد عمر كان الناس يحجوا او يعتمروا سنحوا الطريق ولا والله يصلون تحت هذه الشجرة انا صلى تحت الشجرة ما هو الله قمو صلى تحت الشجرة لو ان الله قال له صلى تحت الشجرة تفق ان صلى تاسه شجره لكن رأي لما راى عمر الناس يتحرون ويمزقون الفضل ايش بيتقربون الى الله بالصلاه تحت الشجره قطعها من العرب قطع كذا ليش لان هذه ليست, ليست من الرساله مو من الرساله قال انا اكل اكل ان الرسول اكل وأنا أنام لأن رسولنا نعم كيف سأكل كيف سنام نعم لكن هو أكل أو, أو تغوط أو بال أو كذا كان بعضهم يعني إذا قال رسول الله في جهة سأخذوا يتبولون في سلك الجهة لأن رسول الله بال في سلك الجهة هذه عباد لا زايا اخي ولذلك السنكر على عبد الله بن عمر لما كان يتحرى حتى التبول حيث قال رسول الله وسلم لأن الله قل أطيع الرسول قل أطيع محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا قال اطيعوا الرسول اي أطيعه فيما جاء به بالرساله رسالة ولذلك قال الذين يتبعون الرسول ثم النبي يتبعونه فيما انبئ به الناس الى يوم تقوم الساعه ثم قال الامي ليه الامي لان ما هم مثل الانبياء هل امي بقي امما خابا حتى عمره الله خلاص بقي كاصه هكذا ما ادخل ما في شيء حتى الجنبي بيه و تعصت ليحيي ربنا سبحانه فابقى خاص سبحان الله فاميته كانت كمالا اميتنا نحن نقص تقول فولا امي ليس وفصلا اي امي لا يعرف يقرا ولا يكتب لكن اميه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي الكمال معجزه امي وجاء بما اعجز البشريه الى الان والله الى الان العالم كله وقف حائرا بفلاسفته بنقاده بعباقرته وقف امام هذه الظروة الهاغلة وامام هذا العلم الشامل سبحانه وقف حائره سبحان الله فهذا النبي احتفظ الله به وبقيه هكذا ما تلوث بتعليم احد جاء فلان وعلان والقفي وعلقى فيه وعلقى تعالى وعطاه قالوا ان يعلمه بشهر كذبه لا لا يا أخي الله تركه هكذا حتى عمّر بالعلم الرباني الذي النبي الأمي ثم قال بالنسبة للنصارى النصارى حج حج على الأعداء الذي يجدونه مكتوبا عندهم يجدونه فهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل موجود عندهم أنكره هذا ولازال القرآن يقول حتى الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم وهم يعلمونه قال عندهم ما نه لا ينسون وما يمكن أن ينكروا عندهم أنكروا هذه الأندية والله ما أنكره إذا يهد العالم الآن وقبل الغاله منذ عصر الله صلى الله عليه وسلم كان حج عليه ملاعين وهذا ما أنزل على موسى عليه الصلاة هذه الآيات أنزلت في جبل طور على ليس جاهدي صلاة والسلام هذه مثبتة مثبتها في الثورات في التوراة والإنجي وثم أخذ يصف سنه محمد صلى الله عليه وسلم قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف المعروف ما هو وهو شيء يعرف الناس فأعرف الناس اليوم صار التبرج وش منكر ولا معروف بين الناس الان معروف الاختلاط معروف ولا منكر معروف الربا معروف ولا منكر معروف القمار معروف أه؟ يعني حتى اللواط معروف كل المنكرات صارت معروفه ولكن المقصود بالمعروف فاشل يعني مسح سنه العقل السليم ومعروف عند الشارع لأن الشيء الذي هو معروف عندك تقول هذا معروف اعرف والشارع يعرف ماذا يعرف, يعرف الفضائل ومتى يبقى ويعرف الواجبات والمستحبات هذه معروفه اصلا معروفه معروفه عند الله الا من كان لكن الشيء الذي هو الزنا يعرفه لا او لمن لم كان ما من من كان يعني ما يعرف الانسان نكير معنى نكير ما يعرف رجل ما هذا فالمنكر نكيرة عند الشرع ما يعرف ما يعرف الإسلام في مجتمعه ها؟ الزنا والربا واللواط والخمره والقمار و... ها؟ والأكل والناس بالباطل وغير ده. هذا معروف عند الشرع المنكر منكر دي ما أنا يقول لا يعرف نكيرة فالمعروف ميزان المعروف والمنكر بميزان الشرع أما عند الناس قد يختلف قد يكون الشيء معروفا عند الناس منكر عند آخرين كم من أمة صار المعروف فيها إيش منكر والمنكر صار إيش معروفا خلاص الناس يعني الأحوال عند الناس قليلة والسلع العقول بها العادات والتقاليد فالمعروف يأمرهم بالمعروف المعروف الشرعي ما هو معروف عند الشر ويثيب عليه ويحب له عليه معروفا وينهأهم عن المنكر ثم ويحلهم بالطيبات هم كانوا أشياء أشياء حرمة عليهم سبحان الله حرمت عليهم لأنهم خالفوا في وتمردوا على الله فالله حرم عليهم طيب فبيضرم من الذين هادوا ، حرمنا عليهم الطيبات وحلت لهم لما يجيس إسدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحل الله حذبت الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما تستخبث النفوس والطباع الخبيث الخبيث كله حرم الله حرم الخبائث وأعلى الطيبات ويحرم عليهم القبائث عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم يضع عنهم اسره اللغة العربية العربيه والثقل هو الثقه هو والاغلال هي ان تجمع عينيه الانسان فاكر تحت عقله وتشد عليه فالاسلام العظيم رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضعت أثقال كانت عند الامم السابقه شائعة كان عندهم اذا اردت التوبة الذين عبدوا العجل شو ثبتهم قلهم عزيز اقتلوا افوسكم يقتل بعضكم بعضا هذه الثوبة يبقي قدواء قتلوا بعضهم بعضا نحو آلاف آلاف سنين يأخذ فيه. لما جاء الاسلام لما يقاتل يبين يقر نطبي يتوب عليه خلاص وكان عندهم اذا اصابت النجاسة في ثوبه لابد من مقص قطعه قطرا من بول اصابه النجاسة اصابت ثوبك أشد شو اجلسها شو شو بيش تزول هنا بالمقص تقطع والواحد يعني سبحان الله الزكا عندهم أشهد الزكا عندهم ربع المال عندهم أربعس ملايين كم في الزكا مليون أربعين مليون كم في الزكاه؟ عشرة ملايين يعطيها للطلب الفقراء المساكن والايثار يعطي ثقل ف الله للعصا يصبح يصبح على بابه مكتوب هذا هذا فلان بي بيت بي بيت الليلة يتصرف كذا من جرة فضيحه مصيبه لما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال كل هذه الاثار والأغلال <تصفيق> ويضاو عنهم إسرائهم شو إسرائهم في الأثقال فطالب مسكين مع مسكين ميازكي من دول. ما كتى عزم اللي يجوا يقول له سولا ناز فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأثقال التي كانت على بني إسرائيل أزالها ولكن لعل من أزالها على من اتبع يتبعون؟ هم يدعون أن يتبعون موسى كذابون ما اتبعوا موسى؟ لو اتبعوا موسى لتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيًا يقول عليه الصلاة والسلام لما وساعده التبع إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام بطارس كل رشالات ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل ينزل بماذا بشرائع سيدنا وحده صلى الله عليه وسلم يزل فض من هذه الأقوم إسرام والأغلال التي كانت عليهم ثم قام فالذين آمنوا به واتبعوه الذين آمنوا به ها ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه وعزروه وقاروه واحتربوه وقدروه أجل جلو الذين آمنوا به عزروه ونصروه نصروا على أعدائه يهدهم معه حتى انتصر دينه وعلى سرايته الزروه ونصروه السبع النور هذا اللي نزل معه النور هذا الصراط النور وليس نعيش كل نور أنت لو لو ما كان فيه لا لا الشمس ولا قمر ولا نجوم ولا كهرباء ولا فانوس ولا فانوسين يقول كلامه الخندق هل الخندق يقول فانوس هذا الفناء يقول فانوس إيه سبحان الله لو كان كم فانوسين مشي لو أذكر في كلش ما في شيء من نوطي ابدا هذه واحدة لا بد من الاساسيين الاشبيه والثانيه لو كان ما في روح تعي لا بد من حياه والنور الحياه والنور نور بدون حياه ما في حياه حياه بدون نور ما في عيش كذا فالقران سماه الله روحا وسماه نورا وكذلك اوحينا اليك روحا فالذين لا يمتثلون ولا يستمعون بالقرآن ولا يتجومون مع القرآن هم في عداد ايه الموتى او من كان ميزا فاحناه ايه بالقرآن بالإيمان بالعمل الصالح بالتوحيد الحياة هو القرآن والنور هو القرآن بماذا نرى طريقنا الى الله حتى نتقرب الى الله بما يحب ونترك ما يبغيط به حتى نصل الى المعالي بالقران فهو نور وحياة معن ولكن نحن اسينا القران ودسناه باقدامنا بل ورميناه وراء ظهورنا فلا نرى كذا واستبدلناه بثقافة بثقافه الغرب بالثقافه النجسه الرجسه بالنزل بالويل فضعنا وزهنا وسلط الله علينا شذاد الاغاث كذا وحشرات البشريه فصرنا اسفارا وهم ارقام هم ارقام نحن الاسفار ليه لان الله اعطانا افضل كتاب وارسل لنا افضل رسول وجعلنا خير امه فاذا رمينا بهذه النعم كنا اخذ امه واحقر امه واذل امه والله لا قيمه لنا في العالم البشري في الامم المشتته لا قيمه لنا ولا موضع لنا فتاث لو ان الشيطان خرج وطلب ويعمل اسباع ها ويطلب ها حق البيت وهو متحد ومقعد في الامم متحد ينحق البيت ولا لا حق بيته ويكون عنده الكلمه امام حق تقرير المصير يعطوه تقرير المصير لكن المسلمون لا عندك جهه تيمور يست فجاءت الامم مشدسه بثقلها ونشرت صقر مصر. كشمير مسلمه عشرات السنين سافتت اليه لا ليه هنا مش وعلى كل حال كما قال صدقنا نسكلم يملا فمي بالماء نسكت يملا قلبي غم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تستغفرك وزمني لك سبحان ربيك ربي سما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين